إثنان استمع إلى الجمل وتأمل معانيها مستعيناً بالصور ثم قرأها واربط بين الصور والجمل أذهب إلى الموقف قبل الدرس أشرب العصير في المقصف قبل بداية الدرس ينتهي الدرس في الثالثة بعد الظهر يبدأ الدرس في الساعة الثامنة صباحا. عندي موعد مع أصدقائي بعد الدرس.